وَأَقْتَلَ فِي الْلَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِن الرِّزْقِ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ آيات آيَاتُ اللَّهِ لَتَنُوَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يؤمنون. وَيَنُل لِكُلِّ أَفْفَاكٍ أَدِيمٌ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتَلَعَّعَ لَهُمْ مَا يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا تُمْ مَا يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا إِذْ هُزُوًا أُلَاءِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ مِن وَرَأِهِمْ جَهَنَّم